you、mm -hmm. بنفسي افدي خير من وطئ الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي نبي من أفدي خير د الثرى وطئ ا ل ه アメーノンアラワキラッピー。 أ ت ه امين الله جبريل ج ه ر ة وكان لرب العرش يعبد في حرام و أ س ر ى به الرب العظيم إ ل ى العلا س ب ح ا ن من اسرى وبرك من سرى إ م ا م له التقديم في كل ح ض ر ة معظمه م ر ف و ع ة الجدر والدراء خليل صفي ا ل ل ه مختار كربه ورؤيته هذا الحديث ك م ا رسول الله إ ن ي نزيلكم على بابكم أ ر ج و ا ل ض ي ا ف ة و ا ل ق ر ا ح حبيبي رسول الله إ ن ي عبيدكم فقير ضعيف لا أ ط ي ق ت ص ب ر حبيبي رسول الله إ ن ي سليلكم 「お礼を言うことはないです」 「そして私はあな ه の声を聞い ا いるとき ا ا ل ر ح م ن أ ح س ن م و ع ه النابلسي ل ل ن ا و ي ر ح م ن ا إن ا س ل ا م ي ه ف ت ك ر بجدب وقحه قد م ا د ى وفتنه وجور ولاه الصق الكل بالعراق فساله تعالى يبدل الجدب والغلام ب خ س ب ورخص في ا ل م د ا ي ن و ا ل ج ر ا ء ويصلح أ و ل ا د ا ل أ م ر عند فسادهم ويوقظهم للعدل ا س ن ه الكرام يا رب يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا واكفي من جار واجترى 「わらたまの手紙」「家族の手紙」「家族の手紙」「家族の手紙」 واشينا إ ل ى الحق والهدى واختم لنا بالخير إ ن أ ز م ع السراء ف إ ن ك مولانا و إ ن ك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرف وصلي على روح الحبيب محمد وسلم وبارك 「またまたまたま」 وتمت وفاح الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معدرا وتمت ومسكاً للوجود 「やれそうなの?」